وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوْبِي مَعَهُ وَابْق ២ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ 3 أن انْعَمَ السَّابِغَاتُ وَقَدَّرَ فِي السَّرْدِ وَعَمِلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ولسليمان الريح عدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القفر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نرقه من عذاب السعير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 تُولُ الْأَرْضُ تَأْكُلُ مِمَّا سَاتَتْ فَلَمَّا خَرَّتْ بَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنَّهُ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ تَقَدَّكَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وشمال فَكُلُوا وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُور فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتِهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أكل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 فِيهَا لَيَالٍ وَأَيَّامًا آمِنِينَ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ إِن فِي ذَلِكَ لآيات لكل صبار شكور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 دون الله لا يملكون مثقال ذره لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ضهير ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له اِذَا فُزِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْكَبِيرُ فَقُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قل الله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 إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما وَهُمْ وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب قُل إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ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 يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباءكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترا وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين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 وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِنْ عَشَارِ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ النَّكِيرُ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مُسْلِمِينَ أَتَقُومُونَ لِلَّهِ مثنا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 وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ أَكَاذِيبَ بَعِيدًا وَحِيَلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَائِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ